سورة التكاثر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون سورة ألهاكم التكاثر وليس عونطاش سيسم الربين الذحنين يتشرد الحنام تذهم ويسعونطاش أنا متزر مزخوان مثل موثم أهو كانت دكثة علمان أبنو أهو كانت دكثة علمان كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أهو كانت علمان العلم غريل الشك ذا ارتضرم جهنمان ارتضرم سوالنوان او كنت ساقسين السن اغفرنا عاي مركة اللام